واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله في مثل هذا الشهر في مثل هذا الشهر شهر الله المحرم وقعت غزوه خيبر التي تعتبر انتصارا على التي تعتبر انتصارا عظيما على يهود اولئك الذين لم يبدوا عداء سافرا للمسلمين حتى لحق بهم زعماء بني النضير عندما اجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينه لقد نزل اولئك اليهود من زعماء بني النضير نزلوا خيبر وكلهم حقد على المسلمين وكلما وجدوا فرصه للانتقام من المسلمين انتهزوها ووجد اولئك الممسوخون في قريش وبعض قبائل العرب بغي بغيتهم فالابوهم ضد المسلمين فالابوهم ضد المسلمين ثم جروهم الى غزوه الخندق وسعوا في اقناع بني قريظه للانضمام اليهم والغدر بالمسلمين ولذا ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عبد الله بن عتيق للقضاء على راس من رؤوس بني قريظه افلت من العقاب يوم نال بنو قريظه الاعدام التام لمقاتليهم ذلك الراس راس الافعى سلام بن ابي الحقيق فقتلهم المسلمون عباد الله لقد كان صلح الحديبيه الذي كرهه المسلمون في بادئ الامر فرصه امام المسلمين لتصفيه حساباتهم مع اولئك اليهود يهود خيبر الذين يشكلون خطرا على امن المسلمين وقد وعدهم الله مغانم كثيره ياخذونها من خيبر قال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما لقد كانت هذه الغزوه في السنه السابعه حيث سار الجيش الاسلامي بروح ايمانيه عاليه على الرغم من علمهم بمنعة حصون خيبر وشدة بأس رجالها وعتادهم الحربي وكانوا يكبرون ويهللون بأصوات مرتفعة فطلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرفقوا بأنفسهم قائلا إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم وسلكوا طريقاً بين خيبر وغطفان ليحولوا بينهم وبين إمداد أهل خيبر وغطفان فكلهم أعداء للمسلمين وعند الفجر نزل المسلمون قرب يهود قبل بزوغه وصل المسلمون الفجر قرب خيبر ثم هجموا عليها بعد بزوغ الشمس وفوجئ أهلها اليهود فوجئوا بهم وهم في طريقهم إلى أعمالهم ومزارعهم فقالوا محمد والخميس أي محمد الجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر خربت خيبر انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين وهرب يهود هربوا مسرعين الى حصونهم ولحق بهم المسلمين محاصرين لهم واخذوا في افتتاح تلك الحصون المنيعه واحدا تيل والاخر وكان اول ما سقط من حصونهم حصن ناعم والصعب وابي نزار في شرقي خيبر ثم حصن القموص المنيع وهو حصن ابي وهو حصن ابي الحقيق الحقيق ثم اسقطوا حصن ال حصن الوطيح والسلالم لقد واجه المسلمون مقاومه شديده وصعوبه كبيره عند فتح بعض بعض هذه الحصون ولكن الايمان والعزيمه على الجهاد ذللت الصعاب لقد استشهد تحت حصن ناعم محمود ابن مسلمه الانصاري القى عليهم ارحب اليهودي رحا من اعلى الحصن وقد استغرق فتح هذا الحصن المنيع 10 ايام رفع لواء رفع لواء المسلمين عند فتح الحصن ابو بكر الصديق فلم يفتح الله عليه وهو ابو بكر وانهك المسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لادفع الرايه غدا الى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فطابت نفوس المسلمين وتمنى كل منهم ان يكون هذا الوصف له فلما صلى الفجر قال اين عليا قالوا يشكو عينه اصابه الرمد فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ ودفع اليه اللواء وفتح الله على يديه هذا الحصن المنيع لقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وامرَهُ ان يدعو اليهود للاسلام ان يدعو اليهود للاسلام الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان فعلوا منعوا دماءهم قال له فوالله لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم انه الاسلام شفاء للصدور ولا يستشفاء من صدور الناس برز عند حصار المسلمين لهذا الحصن برز لهم سيده وبطلهم وبطلهم رجل يقال له مرحب مرحب اليهودي فبارزه علي فقتله مما اثر على معنويات اليهود ومن ثم هزيمتهم وتوجه المسلمون الى حصن الصعب بعد فتح حصن ناعم وابلى حامل رايتهم الحباب بن المنذر رضي الله عنه بلاء حسنا حتى فتحه بعد ثلاثه ايام ووجدوا فيه الكثير من الطعام والمتاع يوم كانوا في ضائقه من قله الطعام ثم توجهوا بعده الى حصن قلعه الزبير الذي اجتمع فيه الفارون من حصن ناعم او الصعب وبقيه وبقيه ما فتح من حصون يهود فحاصروهم وقطعوا عنهم مجرى الماء الذي يغذيه فاضطروهم للنزول الى القتال فهزموهم بعد ثلاثه ايام وبذلك تمت السيطره على اخر حصون منطقه النط النطات التي كان فيها اشد اليهود ثم توجهوا الى حصون منطقه الشق وبداوا بحصن ابين فاقتحموه وافلت بعض مقاتليه الى حصن نزار وتوجه المسلمون فحاصروهم ثم فتحوا الحصن وفر بقيه اهل الشق من حصونهم وتجمعوا في حصن القموص المنيع وحصن وحصن الوطيح وحصن السلالم فحاصروا فحاصرهم المسلمون لمده 14 يوما حتى طلبوا الصلح وهكذا فتحت خيبر فتحت خيبر عنوة وقتال وطلب اهلها في اخر الامر الصلح هم طلبوه هم طلبوه لا نحن المسلمين ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قذف الله الرعب في قلوب اهل فدك شمالي خيبر فبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فدك فقبل ذلك منهم فكانت فدك خالصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب عباد الله قتل من اليهود <تصفيق> في معارك خيبر 93 رجلا وسبي النساء وسبي النساء والذراري منهن صفيه بنت حيي بنت حيي ابن اخطب التي اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دحيه الكلبي حيث وقعت في سهمه فاعتقها رسول الله وتزوجها واصبحت امنا من امهات المسلمين من امهات المؤمنين واستشهد من المسلمين 20 رجلا او 15 رجلا عباد الله هناك نماذج فريده فريده من المجاهدين الصادقين لهم اروع القصص واجمل التضحيات هاك قصه ذلك الاعرابي راعي الغنم الاسود جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه ان يعرض عليه الاسلام فعرضه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعجبه الاسلام فاسلم وساله عن امر الغنم التي ليست له فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضرب في وجوهها فترجع الى اصحابها فاخذ حفنه من الرمل فضرب في وجوهها وتقدم ليقاتل فأصابه حجر فقتله وما صلى لله صلاه قط فجئ به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجي بشمله فالتفت اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اعرض عنه ثم اعرض عنه وعندما سئل عن اعراضه قال ان معه الان زوجتيه من الحور العين وقصه اخرى لاعربي ايضا اخرج له النبي صلى الله عليه وسلم سهمه من الغنيمه وكان غائبا فلما اعطوه اياه قال ما هذا يا محمد قال قسم قسمته لك قال ما على هذا اتبعتك ولكن اتبعتك على ان ارمى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فادخل الجنه قال له صلى الله عليه وسلم ان تصدق الله يصدق ولم يلبث قليلا حتى جيء به وقد اصابه سهم حيث اشار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته ودفنه عباد الله بعد الفراق من هذه الغزوه حاول اليهود حاول اليهود اهل الغدر اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وقتله بالسم حيث اهدتهم راهبه يهوديه شاته مشويه مسمومه واكثرت السم في الذراع عندما عرفت انه يحبه فلما اكل صلى الله عليه وسلم من من الذراع ونهش منه نهشه اخبره الذراع انه مسموم فلفظ صلى الله عليه وسلم اللقمه واستجوب المراه فاعترفت بجريمتها فلم يعاقبها لذاته صلى الله عليه وسلم ولكنه قتلها كيف عندما مات بشر ابن البراء ابن معرور من اثر السم وبقي اثر السم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الوفاه ايها المسلمون ايها المسلمون اليكم شروط صلح العزه للمهانه مع اليهود الذين قاتلهم المسلمون واضروهم الى الصلح اولها بالنسبه للاراضي والنخيل دفعها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يعملوا فيها ولهم نصف ما يخرج منها ثانيه أن ينفقوا من أموالهم هم على خدمة الأراضي ثالثا بالنسبة لوضعهم الشرعي اتفق على أن بقاءهم بخيبر مرهون بمشيئة المسلمين متى ما شاءوا أخرجوهم منها وقد أخرجهم عمر رضي الله عنه منها فيما بعد إلى تيماء وأريحة من الشام وقال بعد حادثتين اعتداءيتين في عهد الرسول وفي عهده رضي الله عنه رابعا اتفقوا على ايفاد مبعوث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص الثمار ويقبض حصه المسلمين منها خامسا الاموال المنقوله الذهب والفضه والسلاح والدروع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهم ما حملت ركائبهم على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ولذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مال حيي بن أخطب فقد كان سيدهم فقال عم حيي ويقال له كنانة مال حيي اذهبته النفقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المال كثير والعهد قريب فمسه الزبير بعذاب فاعترف فوجدوه في خربة فقات فقتل لذلك ابني ابي الحقيق وسبى نسائهم وذراريهم وكانت غنائم خيبر خاصة بمن شهد الحديبية من المسلمين ولم يغب عن فتح خيبر وأصحاب الحديبية وبيعة الرضوان إلا جابر بن عبد الله ومع ذلك أعطي سهماً مثل من حضر الغزوة وأعطى صلى الله عليه وسلم أهل السفينة من مهاجرة الحبشة الذين عادوا منها إلى المدينة وكانوا ثلاثة وخمسين رجلاً فقد فرح بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ادري بايهما اسر بفتح خيبر او بقدوم جعفر وكان اميرهم وقد اعطى الرسول صلى الله عليه وسلم ابي هريره وبعض الدوسيين من الغنائم برضا الغانمين حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر وشهد خيبر بعض النساء المسلمات فاعطاهن من الفي عباد الله كانت قريش تتحسس اخبار النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمت بذهابه الى خيبر فقدم اليهم الداهيه الحجاج بن علاط السلمي فاخبرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هزم شر هزيمه وان اليهود اثارت محمدا وستاتي به لتقتله بين ظهراني اهل مكه وما لبثوا حتى علموا ان الامر خدعه من الحجاج رضي الله عنه ليحرز ماله الذي بمكه ويهاجر عنها مسلم فحزنوا على هذه النتيجه التي كانوا يراهنون على عكسها بعد خيبر توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وحاصرهم ودعاهم للإسلام فبرز من برز وقتل منهم ثلاثة عشر رجلا وفي الصباح استسلموا فلما بلغ يهود تيماء ما حدث لأهل القرى وقبل ذلك فدك صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية وبذلك هزم يهود أجمع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 وتوبوا إليه إنه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله تجلَّت في هذه الغزوة غزوة خيبر ورسوله احكام وعبر ودروس لعلنا ان نفقهها او نفقهها بعضها اولا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلول وهو الاخذ من الغنيمه قبل قسمها واخبر انه من كبائر الاعمال فهو مستحق للنار ثانيا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الحمر الاهليه ولحوم البغال وعن اكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ثالثا نهى صلى الله عليه وسلم عن وطء الحبال من السبايا حتى يضع رابعه النهي عن ركوب الجلاله وهي التي تاكل العذره والنهي عن اكلها وشرب لبنها حتى تطيب خامسها جواز المساقات والمزارعه بجزء مما يخرج من الارض من تمر او زرع سادسا لا يشترط ان يكون البذر من صاحب الارض سابعا خرس الثمار على رؤوس النخيل وقسمتها كذلك وجواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد وثامنها جواز عقد المهادنه عقدا جائزا للامام فسخه متى ما شاء تاسعه جواز تعليق عقد الصلح على شرط وعاشرها الاخذ في الاحكام بالقراء والامارات كما قال صلى الله عليه وسلم لكنان المال كثير والعهد قريب ومن الفوائد جواز اجلاء اهل الذمه من دار الاسلام اذا استغنى عنهم وثاني واخر اهل خيبر اهل كتاب لكن لم تؤخذ عليه ملجزه لانه لم ينزل حكمها بعد ومن الفوائد جواز عتق الرجل امته وجعل عتقها صداقها ويجعلها زوجته بدون اذن ولا شهود ولا ولي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفيه وجواز الكذب اذا كان يتوصل بالكذب الى حقه دون ضرر للغير كما فعل الحجاج ابن علاط رضي الله عنه ومن الفوائد ان من ان من قتل غيره بسم يقتل مثله قصاصا وجواز الاكل من ذبائح اهل الكتاب ان كانوا اهل كتاب حقيقه وليسوا مرتدين عن دينهم ومن الفوائد الامام مخير في الارض المفتوحه عنوه ان شاء قسمها وان شاء وقفها وان شاء قسم البعض ووقف البعض وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الانواع الثلاثه فقسم قريظه والنظير ولم يقسم مكه وقسم شطرا من خيبر وترك شطرها الاخر عباد الله جرت في هذه الغزوه بعض المعجزات دليلا على نبوته وعبره لمن اعتبر فمن ذلك بصقه في عين علي فصحت واخبار ذراع الشاة المسمومه بانها مسمومه وثبت انه نفث ثلاثا في موضع ضربه اصابت ركبه سلمت بن الاكوع فما اشتكى بعدها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلي اللهم عليه صلاه دائمه الى يوم الدين وصلي عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين من الانصار اللهم ارض عنهم اجمعين والعن من لعنهم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم فاحينا عزتا على سنتك وتوفنا شهداء على سنتك والالحقنا بجمرته اللهم الحقنا بجمرته وانلنا شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في دار كرامتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذل الشرك والمشركين اللهم اخذل الشرك والمشركين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم كلهم حيث يجوعون اللهم كلهم حيث يحاصرون اللهم كلهم حيث يذبحون اللهم يا ربنا فكلهم حيث يقاتلون يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين يا رب العالمين اللهم ارفع رايته وو اللهم ارفع رايته ووحد صفه واجمع شمله واجعله غصه في حلوق الظالمين يا رب العالمين اللهم اصلح ولاه امورنا